الله يبارك حياكم الله الله بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مادر التفجيل بدأ بار الله فيكم بدأ التفجيل إن شاء الله تعالى في شرحي في التعليق على هذا الكتاب المبارك الشرح الممتع على زاد المستقنع الشارح هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمير رحمه الله تعالى وغفر له وعلى منزلته في الجنة والماتن صاحب زاد المستقنع هو الإمام موسى الحجاوي الحمدبي رحمه الله تعالى أين وصلنا في جرئتكا بذات الله خيرا؟ عند اي عبارات الناس الرحمن الله تعالى توقفنا في الدرس الماضي؟ قالوا يستنجي قالوا يستجمي ثم يستنجي بالماء؟ ماء. قالوا يستجمي رسل ما يستنجي بالماء؟ ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة وموضع العادة طيب قال الشيخ رحمه الله الاستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه والاستنجاء يكون بالماء وقوله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجود ولهذا قال ويجزئه الاستجمار الآن كملق صار عندنا حالة ثلاث حالات صار عندنا ثلاث حالات الحال الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهذه أفضل الأحوال أفضل الأحوال يجمع بين الاستجمار والاستنجاء أن يكون بالحجارة او بالمناديل او بالورق ومشاب ذلك ثم يكونوا بالماء والمرتبة الثانية ان يكون الاستنجاء وحده يعني بالماء فقط دون استجمار وهذه المرتبة الثانية في الأفضلية وأما المرتبة الثالثة فهي الاستجمار بحجر ونحوه من ورق او مناديل وحده وهذا يجزئ ايضا بعض الناس يظن انه لا يجزئ ان يستجمر بالحجر أو بالالورقي فقط دون أن نجمع إلى ذلك الماء وهذا جائز حتى لو وجد الماء حتى لو كان الماء موجودا. نعم قال الشيخ ابن المبزمن والانسان إذا قضى حاجته لا يخلو من كم من ثلاث حالات قال الأولى أن يستنجي بالماء وحده وهذا جائز على الراجح وهذا جائزًا على الراجح ووإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف. باب السلف عليه رضي الله. باب من الصحابة جاء عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء. تباعاً كان يرى أنه وضوء النساء. و ذكر الشيخ العثمين قال حيث, حيث أنكر الاستنجاعة وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات والصحيح الجواز لأنه بعد هذا النتن الصوت قطع بعد هذا النتن سيحصل تنظيف تنظيف اليد منه وإزالة ما عسى يصيب اليد من الزوجة ونحو ذلك قال ودليل ذلك حديث أنسي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إذاوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء نعم وأما التعليل فلأن الأصل في إذانة النجاسات ما يكون بالماء فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيدها بالماء إذا كانت من الخارج منك المركز الثاني أن يستنجي بالأحجار وحدها وهذا ثابتا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله الحال الثالثة أن يستنجي بالحجار ثم بالماء نعم في صفحة 150 طبعا إذا كان في صفحة 150 الآن طيب. قال الثالث أن يستنجي بالحجر ثم بالماء وهذا الذي قلنا أنها أفضل المراتب لأنها أبلغ في التطهير قال الشيخ وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فعله لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهير وأيضا من جهة القول ما صح شيء في ذلك قال إن لم يعد الخارج موبع العادة يعني الاستجمار جائز لكن لكن إذا تعدى الخارج من بول أو من غائب تعدى موضع العادة ما هو موضع العادة؟ موضع العادة في البول المكان الذي يكون عليه البول في الرجل مثلا يكون في رأس الذكر وكذلك كذلك في انتشر على الفخيدين مثلا أو الأنسى فعند إذن هذا الزائد على المذهب لا بد له من الماء لا بد لهذا الزائد من الماء. أما ما كان على الموضع العادي فيجوز فيه ويجزئ فيه الاستئمار. وكذلك الغائب إذا انتشر على الصفحتين الأليتين أو على الفخدين، فهذا الزائد لا بد له من الماء. يقول الشيخ العثماني وليس هناك دليل على هذا الشرط بل تعليم. وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة المول أو الغائط خرج عن نظائره فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به فما زال عن العادة في الأصل أن يزال بالماء من الذي لم يفهم هذا الكلام؟ من الذي ما فهم هذا الكلام الذي قرأته؟ اختبركم سنة قال الشيخ وظاهر كلام المؤلف أن الذي لم يتعد موضع العادة في يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء قلنا الذي على الموطن المعتاد هذا يمكن أن يزال أن يستجمر الإنسان فيه وأما الزائد فهذا المتعدي لابد فيه من الماء يقول الشيخ وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله من أحمد؟ من أحمد؟ قال بعض أصحاب أحمد نعم ابن حمد رحمه الله إمام أهل السنة إذا تعدى موضع الحاجة أو العادة لم يجز في الجميع إلا مع بعض أصحاب الإمام أحمد هو قول أيضا في بعض الملاهب الأخرى أنه إذا تعدى موضع العادة فلا بد من الماء الكل خلاص خرج عن الرخصة بالاستجواب قال الشيخ ولو قال قائل ولو قال قائل إنما يتعدى موضع العادة بكثير مثل أن ينتشر على فخذه من البول فأنه لا يزعم فيه إلا الماء، لأنه الفخذ بعيد كثير بعيد كثيرا عن أي الموضع العام، لأنه ليس محلياً خارج ولا قريبا من محلي، ليس محلياً خارج ولا قريبا منه، يعني من محل خارج، وأما ما كان قريباً منه، فإنه يتسامح فيه فلاعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. الحقيقة الذي يبدو إنه كلام الفقهاء ..انهم لا يتسامحون في هذا الباب كلام الفقهاء في هذا الباب انهم لا يتسامحون فيه لماذا؟ ليهو يشددون في البوت ليه؟ انهم يشددون في البوت يعني على الاخف يعني جاء الامر بالتنزه من البوت حتى قالوا انه لا يعفى ع الرؤوس الابر من اللغة والمشهور عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول يعفى عن يعني ما لا يدركه الطرف من النجاسات ويعمم هذا الكلام رحمه الله تعالى هو قول له أصوله قول الشيخ له أصوله لكن نتكلم عن قول الحنابلة وجماعة كبيرة من الفقهاء لعل سبب أنهم أن قول الشيخ لا يتوافق مع قولهم وأنهم لا يتسامحون في شيء من هذه المجاسات لهذا قال إذا تعدى موضع العادة فإنه لا يتسامح فيه بل يغسلوا بالله ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها قال الشيخ الأحجار جمع حجر قال ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجلد المدر عند بعض أهل الجزيرة الجزيرة العرب في هذه الأزمان المدر يسمونه الطوب فالطين اليابس المتجلد هذا يسمى المدر حكم الحكم الحجري جزء من الإنسان به قال والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك كالخشب طيب الآن المصنف ذكر شروط الاستجمار بالأحجار ونحوها قال أن يكون طاهرا قال الشيخ رحمه الله يعني لا نجيسا ولا متنجسا طيب إيش الفرق ما بين النجس وما بين المتنجس هل بينهما فرق أم أنهما سواء قال النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس طيب هنا أورد عليكم سؤالا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الضوثة أنها ركس أو نجس ونحن قد سبق أن ذكرنا أن من الأرواس ما هو طاهر ذكرنا من مجهب الحنابلة أن من الأرواس ما هو طاهر فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا القول الآخر بأن بعض الأرواف طاهر ما الجواب عن هذا الإشكال؟ ما الجواب؟ الآن فهمتم الإشكال فين؟ الإشكال هو أننا حكمنا أن بعض الأرواف طاهرة مثل يقول لكم الله بحر الغنم رؤس الأبل حكمنا بأنها طاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتيه إليه بالرؤسة ألقاها وقال إنها ركس أو هذا ركس فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا الحديث أنه جاء عند ابن خزيمة هذا الحديث الذي ذكرته الآن هذا ركس جاء عند ابن خزيمة أنها كانت رؤسة إيش رؤسة حمار جل كل الله ورؤسة الحمار ماذا لح... ما, حك... ما ما الذي حكمنا به عليها رؤسة الحمار طاهرة ولا نجسة مم. نجسة نعم نعم ما لا يأكل لحمه فرؤسه نجس وقولوا خلاص، فنحمل هذا المذكور في هذا الحديث على الرواية الأخرى له وأن هذا وأنها ركس لأنها لا يؤكل لحمه لا يؤكل لحم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روس وقال إنهما لا يطهران قال إنهما لا يطخران فدل على أن المستنجى به لا بد أن يكون طاهراً قال ومن التعليل أن النجس خليف فكيف يكون مطخراً؟ نعم إذن لا بد أن يكون الشيء الذي يستجمر به لا بد أن يكون طاهراً فلا يستجمر بنجس ولا متنجس قال موقياً ممقياً الإنقاف ما هو الإنقاف الاستثمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء يستخدم الحجر مثلاً أو الورق أو الخرقة أو الخشب أو ما شابه ذلك فإذا بقي في الموطن أثر لكن هذا الأثر لا يمكن أن يزيله إلا الماء نقول هنا حصل الإنقى، الحمد لله، هنا حصل الإنقى. طيب هل يجوز له أن يستجمر بشيء لا يحصل به هذا الشيء هذا الأمر؟ هم. يعني شيء أملس كثير. هل يصح به الاستثمار؟ نعم لا يصح لا يصح لماذا؟ لأنه لا يحصل به المقصود والمقصود هو الانقاذ. طيب أنا أسألكم سؤال لو جاءنا إنسان وقال أنتم تأتون بكلام من عندكم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط الانقاء كان النفس اللي يقول انه لا بد ان يكون الشيء اللي تستثمر به منقيا ما الجواب عن هذا اولا ايش رايكم في كلام هذا الانسان صواب ولا غلط قل لو أن إنسانا قال أنتم معاشر الفقهاء يقول أنتم معاشر الفقهاء اشترطتم الإلقاء في الشيء الذي يستجمر به أن يكون منقيا وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بلاش تشترطوا بالكلام فما الجواب عن هذا القول؟ أولا كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صواب ولا غلط؟ غلط. فسيح حد يصوبه؟ في حد يقول انه صواب؟ كلام هذا الإنسان؟ مو طيب. نعم أنا بسألكم. أنا أسألكم كلام صح ولا غلط؟ له ما يسأل هو يقرب. يقول أنتم تقولون هذا. ويقول إن هذا الكلام. لا معنى له، فما رأيكم أو لا دليل عليه؟ فما الجواب عن هذا؟ نقول نعم نقول المقصود الشرعي من الاستجمار ما هو الانقاط فإذا لم يحصل المقصود الشرعي شوف الآن نعم باستدل بعيش بشيء نسميه مقاصد الشريع عليكم السلام ورحمة إذا لم يحصل المقصود الشرعي من الاستجمار بسبب أن الأداة المستخدمة فيه لا يمكن أن تؤدي إلى المقصود فعندئذ نقول الاستنباط الصحيح يقضي بأن هذا الشيء لا يجوز استجماره بي أو لا يصح أو لا يجوز. لهذا نقول للشباب دائما الفقر ليس مجرد أن الإنسان يأتي بالنصوص وإذا لم يجد نصا يتكلم على ذات المسألة وعين المسألة التي يتكلم فيها يقول خلاص ما في دليل انتهى الأمر واضح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا استنباط هذا استنباطنا قال قال الماتن رحمه الله غير عظم وروس غير عظم وروس يقول الشيخ هذا شرط عدمي هذا كثير نجد هذا الكلام يقول شرط عدمي إيش معنى شرط عدمي ما معنى شرط عدمي في شرط ثبوتي وفي شرط عدمي عندما أقول أن يكون المستجمر به الأداء التي نستجمر بها أن يكون المستجمر به طاهياً هذا شرط وجودي أو ثبوتي لابد أن يثبت في المستجمر به أو أن يوجد في المستجمر به وصفه بكونه إيش بكونه طاهياً لكن عندما أقول غير عظم أو روث أقول يشترط يشترط عدم كونه روثاً ويشترط عدم كونه إيش عظم، فهذا هو الشرط العلمي، عندما يقال شرط علمي هذا هو المقصود به. نعم قالوا هو الشرط الرابع، ثاني الشرط الرابع، ألا؟ راهن، الثاني أن يكون منقيا والثالث ألا يكون وأن لا يكون روثا لعل هذا المراد لعل هذا مراد الشيخ في هو الشرط الرابع. أو أن يكون هناك شيء ما مرنا عليه في كلام الشيخ طيب قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروس. كما في حديث الحديث مسعود وأبي فريرة وسلمان ورويحة وغيرهم رضي الله عنهم. حديث سلمان مرة ذكرناه. حديث المسعود ذكرناه قبل قليل. القروث وقال هذا نعم. قالوا التعليل أنه إن كان العظم عظما ملكا. إيش معنى ملكا؟ يعني ذبحت ذبحا شرعيا ذبحت ذبحا شرعيا نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا العظم يكون طعاما للجن لأن صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما أتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم كل عظم ذكركم الله عليه يقع في أيديكم فر ما يكون لحمها وهذا في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال الشيخ ولا يجوز تنتنجيسه لا يجوز أن ينجس ذلك العظم على الجن يعني لو الإنسان استخدمه في الاستجمار فينجسه طيب هذه الحال الأولى أن يكون عظم مذفكاه الحال الثانية أن يكون عظم ميته وعظم الميته ما حكمه نجس وقد اشترطنا أن يكون المستجمر به طاهرا اشترقنا أن يكون المستجمر به إيش؟ طاهرا وعظم الميتة نجس على المذهب وعلى قول الجمهور فلا يجوز أن يستعمل في, في ماذا عليكم السلام ورحمة الله فلا يجوز أن يستعمل في أي شيء لا يجوز أن يستعمل في الاستجمعات عليكم السلام هل بقيت حال ثالثة ما ذكرها الشيخ؟ الآن الشيخ يقول العظم إما أن يكون عظم مذكى قلنا هذا رقم واحد والثاني أن يكون عظم ميتة لا المقصود أن العظم الآن ممنوع لماذا لماذا يمنع الاستجمار بالعظم ملع الله فقال الشيخ نعم التعليم فقال الشيخ رحمه الله إما أن يكون العظم عظم ميتة أن يكون العظم عظم ميتة وإما أن يكون عظم مذكاة هل هناك شيء آخر ما ذكره الشيخ هل في حالة ثالثة هل هناك حال ثالث لذلك؟ عليكم السلام. هل هنا زر أن يكون عظم ميت أو يكون عظم ملك؟ هل في حال ثالثة ولا خلاص؟ كنا موضوع تعاملين هذا تعليل آخر. ذكر الشيخ. ذكره الشيخنا. طيب هل يمكن أن ينتزع العظم من الحيتي؟ أقصد الشاه حية. أو الحيوان الحي أم لا يمكن أم أن ذلك غير ممكن إذا قطع اليد مثلا طيب إذا قطعت اليد إذا قطعت اليد ما حكمها حكمها حكم ميتة ذلك الحيوان خلاص حكم المقطوع من الحيوان حكم ميتة ذي مر معنا في الذاد ما أبينا من حي فهو ميت وجاء مرفوع موجود عندكم في غلوغ المرامة طيب المقطوع من الحي حكم حكم ميتة ذلك الحيوان فإذا كانت الشاه قبعة يدها وانتزع عظمها نقول حكم هذه حكم الميدة إذن تقسيم الشيخ رحمه الله لا يخرج عنه هذا الصنف لأن مرجع هذا الصنف يعود إلى كونه عظم ميدة يقول إلى ذلك فلا يخرج عن التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى للعظام نعم والروع نستدل له بما استدللنا به بالعظم اجمعنا كلام الشيخ نستدل له بما استدللنا به به بالعظم الاحاديث التي وردت حيث سلمان ونهانا ان نستنجي برجيع او عظم يعني روث وغيره والحديث حديث مسعود الذي ذكرناه القروجه وقال إنها ركس وقلنا إن هذه الروثة جاء في ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار وروث ما لا يؤكل لحمه نجس طيب والطاهر الروث الطاهر هل يجوز أن يستجمر به روث الشاه روث البعير لا يجوز أيضا لا يجوز أيضا قال الشيخ وأما العل إن كان طاهرا فهو علف بهائن الجن انتبهوا الطاهر لماذا منع الله قال لأن فهو علف بهائن الجن وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا النجس لا يطهر النجس لا يطهر لا. قوله وطعامن يعني قال أن يكون طاهرا مستجمر به منقيا غير عظم وروس وطعام قال الشيخ يعني طعام بني آدم وطعام بهائمه فلا يصح الاستنجاء بهما والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروس لأنهما طعام الجن ودوابهم والإنس أفضل فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى طب لماذا الإنس أفضل من الجن الشيخ يقول والإنس أفضل لماذا كان الإنس أفضل من الجن ما الجواب عن هذا ولقد كرمنا بني آدم ولأن الأنبياء من الأنس يعني كون الأنبياء من الأنس هذا يستأنز به هذا يستأنز به نعم قال كما أن فيه محذورا آخر وهو الكفر بالنعمة لأن الله تعالى خلقها للأكل الطعام الذي يأكل ابن آدم جعله الله سبحانه وتعالى ليأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الانتهام يعني أن يستجمر بها والعواذ بها فكل طعام لبني آدم أو بهائهم فإنه حرام أن يستجمر به كل طعام لبني آدم أو بهائه ما حكم الصيام به حرام وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام إيش معنى الفضلة؟ الفضلة ما يزيد بعد الأكل ما يزيد بعد الأكل نعم ما يبقى بعد الأكل مثل كسرة الخبز الشيخ مثلا بهذه مثل كثرة الكبور قال ومحترم المحترم ما له حرمة أي تعظيم في الشرع مثل كتب العلم الشرعي والدليل قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقوله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والتقوى واجبة ومن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم ما رأيكم في كلام الشيخ يقول التقوى واجبة هل هذا الكلام صحيح أم ليس صحيحا التقوى واجبة هاي يا إخوانا طبعا طيب الأصل في التقوى الأصل فيها الوجود لماذا؟ لأنه كما تعلمون من تعريفات التقوى ترك الظنوب خلي الظنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى والتعريف الآخر الذي يكثر ذكره فعل ما أمر الله به والجناب ما نهى الله عنه والمؤدى واحد المؤدى بين هذين التعريفين واحد نعم فهذا الكلام لا شف أنه, إيش؟ أنه واجب لكن من صفات المتقين ما ليس واجبا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين ها الذين عيشوا الذين ينفقون في السراء والضراء الإنفاق منهما هو واجب ومنه ما هو مستحب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ كظم الغيظ واجب أم مستحب مستحب طبعا قد يكون في بعض الجزئيات والأحوال قد يصدل حد للوجود والعافين عن الناس والعفو تفضل والعفو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 أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون. هنا ذكر أمورا الأصل فيها أو الغالب عليها الوجوب، لكن لا شك أن بعضها يشمل الواجب والمستحب. يعني ومن ما رزقناهم ينتفكون تشمل النفقة الواجبة وتشمل النفقة المستحبة، بل قول الله عز وجل ومن رزقناهم أجود ما يمكن أن تفسر به كل رزق ينفقون مما علمهم الله عز وجل ينفقون من الجاه الذي آتاهم الله إياه الجاه رزق وهكذا كل ما يمكن أن يكون فيه نفقة قلنا مما علمهم الله عز وجل من نعم وكذلك الصدقة الصدقه هذا كله داخل في هذا المنهج من المسائل التي يحسن ان نذكرها في هذا الباب يعني اللي مر معنا واللي نقول كلام ما تنقل ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان لا يجوز استثماره به يعني مثلا يستثمر بديل لبقره زيل البقاء أو أذن السخلة يقول الشيخ وإذا كان ألفها ينهى عن استجمار به فكيف بالاستجمار بها نفسها يقول الشيخ فإن قيل يلزم على هذا التعليل ألا يجوز الاستنجاء بالماء سخلة ما تعرفونها استخلة من يعرف استخلاه أيوة ممتاز أبو عبيد بيئة وشمس يعني بالي يبدو يعني نعم هذا الجواب أمامكم وين <تصفيق> فإن قيلا يلزم على هذا التعليم أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة. معنى إخواننا. مادام أنه ينهى الاستجمار بذيل البقرة وبأذن الثخنة، فكيف تجوز أن يستنجي بالماء ويباشر بيده ماذا؟ النجاسة. يقول الشيخ رحمه الله في جوابه أن هذا قد قال به بعض السلف. ذكرنا نورد حتى عن بعض الصحابة وقال إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ لأنك تلوت يدك بالنجاسة قال الشيخ وهذا قول ضعيف جدا وترده السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء أما مباشرة بيد النجاسة فإن هذه المباشرة فإن هذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث بل لإزالته بل لإزالته والتخلص منه ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة إذن غير ممنوعة بل مطلوبة ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا فإن استلام هذا الطيب حرام ويجب عليه أن يزيله ولا شيء عليه بمباشرته إياه لذلك يعني لو حاول أن يزيل هذا الطيب ومس الطيب مر مرتين حتى يزيله هل عليه في ذلك شيء ليس عليه في ذلك شيء لأن مباشرة الممنوع للتخلص منه أمر مطلوب ومنروض ونكره أيضا لو أن رجلا غصب أربا وأخذ يذهب ويجيء عليها ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة نصوحا ومن شروط التوبة الإقرار عن المعصية فورا فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه لأنه للتخلص من الحرام إذا هو الآن يباشر الشيء الممنوع حتى إيش حتى يتخلصوا عدموه نعم نرجع لبعض العبارات التي مضت معنا في هذا الدرس حتى نختم إن شاء الله آه. ذكر المصنف عليه رحمة الله في الماتن قال ويزئه الاستجمار ويزئه الاستجمار وإياته ما خلفه ويزئه الاستجمار ما إن لم يعد الخارج موضع العادة إن لم يعد الخارج موضع العادة قلنا المذهب إنه الذي لم يتعد لو كان هناك شيء تعد وشيء ما تعد مثال ذلك الخارج من من الدبر ما كان على حلقة الدبر هذا ما تعدى نوضع العادة هذا يكفي فيه الاستجمار لكن الزائد المتعدي الذي انتشر على الألية صفحة الألية أو على الفخذين يجب له الماء هذا المعتمد في المذهب هذا هو المعتمد في المذهب طيب هنا مسألة هل يجب غسل النجاة التي تكون داخل الفرج هل يجب غسل النجاسة التي تكون داخل الفرج يضربون لبالك مثلا داخل فرج السيد داخل فرج السيد وقت لو أن نجاسة كانت بباطنه هل يجب غسلها أم لا يجب المعتمد في المذهب أن هذا لا يجب لا يجب غسل المجاسة نعم يمكن كيف ما يمكن يمكن إذا كان موطن مفتوحا يمكن أن تصل إليه المجاسة فلا يل... لا يجب عليها أن... أن تغسل داخله لأن في ذلك مشقة لأن في ذلك مشقة نعم، ولأن ذلك الموكل في حكم الباطن في حكم باطن البدن نعم طيب لماذا لم يذكروا لماذا لم يذكروا البكر يعني عندما يمثلون لهذه المسألة لماذا لم يذكروا البكر قالوا عذرة البكر تمنع من دخول البون هذا ما ذكره صاحب المستوعب. بعض أهل العلم أوجب غسل الباطل، لكن ليس هذا هو المعتمد عندنا. بعض أهل العلم أوجب غسل الباطل. نعم. بعض الأصحاب عليهم رحمة الله أضاف شرطا إلى الشروط المذكورة. شروط الاستثمار فيه. قالوا أن يكون جامداً. أن يكون جامداً. إيش مفهوم هذا الشرط؟ إيش مفهوم؟ أن الاستثمار بإيش ممنوع؟ أن الاستثمار بإيش يكون ممنوع؟ بالماء. مفهوم هذا أن الاستثمار نعم بالماء. لو استجمر بشيء ماء غير الماء غير الماء فإنه لا يزيئه طيب في الإقناع في الإقناع قال الحجاوي رحمه الله تعالى أن ذكر المستثنيات ذكر الماتن قال غير عظم وروش وطعام ومحترم ومتصل بحيوان قال صاحب صاحب الأقناع هو نفسه الماتن هو الحجاجي رحمه الله هو صاحب الأقناع نفسه قال وعلى قبور المسلمين وبينه قال وعلى قبور المسلمين وبينه يعني أن الاستيمار أو الاستميا يمنع على قبور المسلمين وبينها إيش رأيكم في هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. رأيكم في هذا القيد؟ ما رأيكم في هذا القيد؟ هل هذا محله؟ أم أنه يمكن أن ندرجه ضمن الكلام اللي إذا تره الماتن شروط المستجمر به ما نتكلم عنه أما هنا انت... ايه نعم هذا ليس من شروط المستجمر به هذه اضافات لا يمكن أن يقال انه الكلامه هنا يمكن ان كل يستغرق عليه لكنها إضافات. ايضا ذكر قال وتحت شجرة عليها ثمرة مقصولة مثل ما نهينا عن التخلي قضاء الحاجة تحت شجرة مثل وعند الموارد ما كذلك لا يستجمر هنا ما أدري قبل فترة أحد الأخوة سأل عن الاستجمار عفوا نعم عن الاستجمار هذا كان في الدرس الماضي أعتقد على المذهب انه لا يستئمر بالجلد مطلقا طبعا ايش الجلد الجلد جلد السمك وجلد الملكة جلد السمك وجلد الملكة طيب وجلد غير الملكة ايش رأيكم؟ جلد غير السمك وغير الملكة ايش قلتنا ايوه ايوه لا لانه نجس فيكون من باب اولى فيكونوا من بادي أولا طبعا هذا على المذهب وقلنا إنه الراجح أن هناك من الحيوانات ما هو طاهر في هذا المقام ما هو طاهر في هذا المقام لبعض الجلود أقصد مثل الجلد الذي يدده الحيوان طاهر في حال الحياة رجحنا أنه طاهر المذهب طبعا أنه لا يطهر جلد بالذباب لا يطهر طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ستعب وإذا كان هناك أسئلة عند الإخوة نستمع إليها نقمن إن شاء الله في الضبط القادم ما تبقى في هذا الباب بحول الله تعالى وخدرته نعم على مذهب الحنابلة عن 11 الله يحفظك على المذهب عند الحنابلة أن عن الجلد المذبوغ نجس دبغة أو لم يذبغ جلد الميتة نجس مطلق لكن ذكرنا إنه صحيح إن شاء الله أن كل حيوان ظاهر حال حياته دبو جلده يطهر دبو جلده يطهر يعني يظهر الجلد نعم يعني مثلاً عند الحنابلة أيضاً السباع نجسة السباع نجس والراجح إن شاء الله أنها طاهرة فجلودها جلودها إذا دبغت طهرت لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش الجلود السباع هي طاهرة لكن نهين عن افتراشها فعلى هذا نقول يجوز أن تستعمل مثلا من جنود بعض السباء نعم ونخرج من هذا الكلب والخنزير الكلب والخنزير مجسام في أسئلة أخرى جزاكم الله خير. في أسئلة أخرى بارك الله فيكم طيب وإليكم وجزاكم خير نجمعين إذاكم الله خير نجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليكم فيكم بارك الله السلام عليكم وحمد.